الحمد لله قاهر المتجبدين وموهن كيد الكايدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعدُها يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبطاعته فمن اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يُسرى وكتب له النصر والتأييد والعِزَّة والتمكين معاشر المسلمين بكل علم واسن، تبع العالم ما وصلت إليه الأمور، في اليمن الحبيب، الذي حظي بثناء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حظي بثنائي النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه وعلى أهله، الملتزمين بالكتاب والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يماني والحكمة يمانيّ وببال القلب تبع المسلمون تطورات الأحداث الخطيرة في بلاد اليمن الحبيبة حتى وصل الأمر من فئة بغت إلى الاعتداء على شرعية القيادة وعلى أهل البلد ككل. بما أقظ مضايع الأهالي وعتك الأمن والأمان وأخاف وروع الآمنين، بل أصبح هذا الاعتداء يشكل تهديداً معلناً وصريحاً لأمن المنطقة أجمع واستقرارها، خاصة بلاد الحرمين الشريفين ومجتمعها. خاصة بلاد الحرمين الشريفين ومجتمعها، وقد انطلقت الأصوات الحكيمة بمنطق العقل, بمنطق العقل ونداء الحكمة، تسعى وتجتهد إلى لم الشمل في اليمن وإعادة الأمن واستقرار المجتمع بكل ما يمكن من الحلول السلمية. والمعالجات الحوادثية باقية ومن تلك الأصوات وهذه المبادرات ما قامت به دول الخليج العربي ولكن الأمر ولكن الأمر أصبح يزداد خطرا والموقف يشتج على حتى آلت الأمور في اليمن إلى أوضة سيئة غيبت معهم قيادة جبرا وقهرة عن قيادة البلاد حتى غدة الأمور في هذا الإطليم من من المسلمين إلى فوض خطرة تنذر بضرر عظيم وشر مستطيل على اليمن وأهله وجيرانه من المسلمين. لقد عان اليمن وأهله من أعمال عدوانية من الاعتداءات المستمرة على القيادة والمجتمع اليمني حتى نادى نداء العقل منذن بخطورة تقسيم وتفتيت اليمن وضرب أمنه واستقراره وجده إلى حروب أهلية تحرق البلاد. وتُهلك العبادة ويقال شُرُها من من في اليمن ومن حوله من جيرانه، إخوة الإسلام في خضم هذه المواقف الحرجة والظروف العصيبة التي تمر بها كثير من بلدان المسلمين للأسف من إعجاعات لا. ولا الخلق المنيف وفي ظل الأنانية المستحكمة والجشع والمصالح الذاتية التي تقدم أجناد تهدف إلى نصف أمن ومج إلى, إلى نصف أمن مجتمعاتنا والعداء لعقيدتنا والسعي إلى تفتيت بلداننا وإحتلال مقدراتنا. في ظل تلك المعطيات، ومم انطلاق المسؤولية الملقات على آتِقِكَ كاملة من بدل من بدل الأسباب التي بإذن الله تحفظ البلاد والعباد وتزرع الأضرار والأخطار، ومن مبادئ المسؤولية التي تحملها أولئك أمور المسلمين من وجوب التعاون. مصالح مجتمعاتهم وتحقيق الأمن والسلم المنشودين إقليمياً وعالمياً وصد مخططات أعداء المسلمين التي تريد الدمار والهلاك للمنطقة ككل ومن هذه الأسباب وبعد استنفاذ الحلول السلمية وعدم جدوى المعالجة السياسية. وبعد أن طالبت قيادة اليمن الشرعيَّة، وناشدت إخوانَها في البلدان الإسلاميَّة إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمن من المنزلقات الخطِرَة والمنعطفات السيئة والآقب الأليمة التي يعم, ضرر يعم, يعم ضررها جميعَ المُنَعطفَات السيئة والآقب زأ تلك المخاطر الجسيمة أتت وتأتي تحركات الدول الإسلامية وعلى رأسها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالوقوف إلى جانب قيادة وشعب اليمن لتضع حلًا لتضع حلًا حازمًا ناجعًا لهذا الانفلات الأمني. والانقِلاب الغادِر تحرُّكاتٌ تأتي من مُطلَقِ الاسْتِجابة لقول الله جلَّ وعلا إنما المؤمنون إخوة ولقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانًا المُسلمُ أخُو المُسلم لا يظلمُه ولا يخذُله ولا يُسلمُه متفقٌ عليه قال ابن حجر ما أنا لا يسلم أي لا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلم وقد أوجب الله جل وعلا رد المعتدي ونصرة المظلوم فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ورسولنا صلى الله عليه وسلم في مره البخاري يقول أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلومًا، أفرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحدزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فالنصرة حق أساسي من حقوق الأخوة ومقتضياتها الأم ومن هنا جاء الأمر بقوله جل وعلا فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يقول علي رضي الله عنه أحسن العدل نصرة المظلوم وروي عن زين العابدين رضي الله عنه أنه قال اللهم إني أتذر إلي من مظلوم من ظلم بحضرتي فلم أنصره بل إن مبدأ نصرة المظلوم ومن أصابه أذى مبدأ إسلامي حتى ولو كان المظلوم غير مسلم. قال ابن قدامه رحمه الله وعلى الإمام حفظ أهل الذمتي وملع من يقصدهم بأذن من المسلمين والكافرين ولا شك أن الأمة أن الأمة أجمع مطالبة برد اعتداء المعتدين وتجاوز وتجاوز المتضاولين على أمن واستقرار بلاد المسلمين ليأمن الناس على دينهم ودنياهم فتلك مقصد من مقاصد هذا الدين في الحديث ما من أمير مسلم ما من ما من أمدٍ يخذل إمرأة المسلمات عند موطنٍ تنتهى فيه فرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله جل وعلا في موطنٍ يحب فيه نصرته رواه أحمد بسند صحيح وإن إن الأمة إن الأمة اليوم يجتاه تجتاحها في الواقع المعاصر صور متعدده من الاداءات التي تبرز في مظاهر متنوعه وصور مختلفه ومن اخطرها ضرب البلد الواحد من الداخل حتى يستاء حتى يستاء ناض وحتى يحلق بعضه بعضا وما لم تقف وما لم تقف الأمة صف واحدا في وجه تلك الاعتداءات فستصير لقمة سائعة تلتهمها تلك الأفواه المسورة بلدا بلدا ومصر مصرة فتلك المخططات الماكرة واجب واجب على المسلمين جميعا خاصة الحكام. واجب الوقوف بقوة ضدها والحزم والحزم تجاه تلك المخططات حتى تسلم الأمة ومجتمعاتها من الشذور والأخطار يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وادو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وإن هذه المواقف وإن هذه المواقف وهذه التحوقات التي تأتي بعد إعيا الحل السلمي بعد أن أصم أولئك المعتدون بعد أن أصم أولئك المعتدون أن سماع أي نداء بل ورات يوجهون وجهتهم الى ما يوقع البلاد وما يوقع بلاد اليمن وجيرانها الى شد محدق بالجميع وحينئذ لم يبقى لدى القاددين والمسؤولين الا ما ذكره لسان ابي تمام السيف استقى انباء من الكتب في حدّه الحد بين الجد واللّئيبي. إن الأمة اليوم، إن الأمة اليوم عليها جميعا الحذر من التفرّق واختلاف الكلمة، ومن تفريق, الص... ومن تفريق الصف، وعليها الحذر الأكيد من المخطّطات التي تمكّر بها وتسعى إلى تفكيك وحدتها. والنيل من عقائدها ومقدراتها وتهدف إلى نسف الأمن والاستقرار في المجتمعات والبلدان الإسلامية والمسلمون لن يكونوا بمن أن أن تلك الشرور إلا بمحو أسباب التفرق والاستدامة والعمل على إيجاد بيئات تسعى إلى جمع الكلمة ووحدة الصف. وتغنى بالمقارن المصالح العامة ونسيان المصالح الذاتية أمام مصلحة الدين والأمة وأن يكون الهدف المنشود خدمة الدين ثم البلاد والأوطان والحفاظ على أمها واستقرارها وإلا فقد قال القائل أمرتك أمراً جازماً فأصيتي فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً. وإن على الحكومات وأهل الحل والعقد أن تجدمع كلمتهم على المواقف الحازمة والتحركات القاضية على مشكلات الأمة بما يُحقِّق المقاصد الشرعية والأهداف الدنيوية ويُفوِّت على الأعداء الفُرصة في تحقيق أهدافهم الخطرة ومقاصدهم الشرِّيرَة فإن الشرَّ يعمُّ والخير يقص ولا يهلك على الله إلا هالك وإن على أهل العلم وإن على أهل العلم تفسير الناس ودعوتهم إلى ما يحقق وحدتهم ويجمع كلمتهم ويؤلف بينهم وبين قادتهم وولاة أمورهم وعليهم الحذر من الفتوى الآحادية التي تبرز في مواطن الفتن. والذي والتي أثبتت الوقائع أن لبعضها مآلات وخيمة وأواقب غير محمودة فعلينا أن توخ الحكمة ومراءات ومراءات الكياسة والفطنة وأن ترآى في الأقوال والأفعال مآلات الأمور وأواقبها. ونتائجها لتكون العاقبة حميدة والنتيجة مرضية فكفل المسلمين من الأضرار من الأضرار ما حل بهم من كوالثة في بعض البلدان التي لا تخفى على أحد مما نتج عنه شر كبير وضرر عظيم لا يعلم مدىه إلا الله جل وعلا إن على إن على المسلمين جميعا إن على المسلمين جميعا التوبة إلى الله جل وعلا واللجوء إليه والرجوع إلى دينه وتنفيذ أوامده واجتناب انتهاك حدوده وارتكاب معاصي فلا عصمة من فتنة ولا خروج من أزمة إلا بذلك ففروا إلى الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون، وتوابوا إلى الله جميعاً، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما وقعت الفتن المدلهمة ولا المصائب المتنوعة، ولا حصلت المشاكل العظيمة والأدواء المختلفة إلا بسبب ذنوب العباد. ومآصيهم ومخالفتهم للطريقة الشرعية وللسُنَّة المحمدية وما أصابكم من مُصيبتهم فبما كسبت أيديكم أولما أصابتكم مُصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير على أهل اليمن علماء وساسة ومثقفين وعمه أن يجمعوا أمرهم ويوحدوا كلمتهم ليدفعوا عن دينهم وأقيادتهم وبلادهم ليدفعوا عن دينهم وأقيادتهم وبلادهم الأخطر المستحكمة والأضرار المستطيرة التي تنال الدين والدنيا مأ وعليهم أن يقفوا سدا منيعا عن كل مخطط ماكر وهدف خبيث واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا ان الله مع الصابرين والواجب على جميع والواجب على الجميع حفظ بلدانهم ومقدراتهم والحفاظ على أهلهم ومجتمعاتهم ولحمتهم وعلى أهل أبناء اليمن أن لا يستجيبوا للهرا والشيطان ولا للمطامع الدنيوية والمصالح الشخصية فيفسدوا بلدهم فتلك خيالة عظمى. وجريمة كبرى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بارك الله لي ولكم بما في الوحيه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيب مبارك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فيا أيها المسلمون نعم الله على أهل هذه البلاد متعددة، ومنها نعمة القيادة التي تميزت بتحكيم الشريعة وتعظيمها والحرص على حفظ أمن هذه البلاد أرض الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة بلادي كل مسلم على هذه الأرض والذي أمنه أمنه لكل المسلمين جميعا. وَإِنَّنَا لَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى أَنْ يُعِيْنَ قَائِدَنَا خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِفَيْنِ الملك سلمان الذي عهدَه الجميع ذا حكمةٍ رصيلةٍ وعقلٍ راجح فها هو لم يألُو جُهدًا في تحرُّكاته السياسيَّة التي تهدِفُ إلى جمع كلمة الأمة وحدة صفها والحفاظ على أمنها وأمانها والمحافظة على راحتها واستقرارها ومصالحها ولا غروة فإن وقفةه فإن وقفة خادم الحرمين الشريفين وقفة تأريخية يسجلها له التاريخ في وقفاته الحازمة تجاه ما يخطط ويدار. حياه اقيده المسلمين ودينهم ومقدراتهم وبلدانهم وقديما قال ابو تمام في مثل تلك الوقفات وفتح الفتوح تالا ان يُحِيطَ به نظم من الشعر او نثر من الخطب فنسال الله جل وعلا ان يجزيه خيرا نسال الله جل ويعينه ويصدقه وولي عهده ونائبهما وعلى أهل هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد أن يعلموا أنهم طلاقا من النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية في تحقيق المصالح ودق المفاسد ورعاية أمن الحرمين الشريفين وحدودهما وثغورهما وتأزيز الأمن. والسلم الدوليين لا يشاد بهذه المواقف الحازمة من ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة وأن ذلك يستحق المعاذرة والتأييد من جميع المسلمين لتسلم الأمة أجمع من غايلة الشرور وأسباب الخطر ومن المخططات التي لا منتها لها جعلها الله. جعله الله في أسفل سهلين ومكر بمن مكر بالمسلمين. وإن على أهل هذه البلاد أن يقف أن يقف صف واحداً أن يقف صف واحداً مع قادتهم أولات أمورهم وعلى وأهل العلم أن يوجه الشباب أن يرتفتو مع قادتهم فيما يحقق الأمن والأمان. ويدفع الشر والخطر، ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم: ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم؟ اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين: أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. وان التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم عليك بمن اعتدا على المسلمين اللهم عليك بمن اعتدا على المسلمين اللهم عليك بمن اعتدا على المسلمين اللهم اكتب النصرة والتمكينة لجميع المسلمين في كل مكان اللهم أيد إمامنا ولي وولي أمدنا خادم الحرمين الشريفين اللهم سدد رأيه اللهم سدد رأيه اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اجمع به كلمة المسلمين اللهم منصر به هذا الدين اللهم احفظ به البلاد والعباد اللهم احفظ به البلاد والعباد اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين اللهم احفظها من الشرور والأخطار اللهم احفظها من الشرور والأخطار اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظها بحفظك وكلها بدعاءك وإنايتك. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا اللهم احفظ علينا جميعا في كل مكان أمننا واستقرارنا ورغدنا ورخاءنا يا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلينها وأتمها علينا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أغفل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظ المسلمين في سوريا اللهم احفظ المسلمين في سوريا اللهم اطفع عنهم الفتن والشرور اللهم احفظ المسلمين في العراق اللهم احفظ المسلمين في تونس ومصر اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم في ليبيا واليمن اللهم احفظهم في كل مكان هذا الجلال والإكرام اللهم انعم عليهم بنعمة الأمن والاستقرار اللهم أنعم على العالم الإسلامي بكل أمن واستقرار ورخاء وعزت وتمكين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا اللهم احفظ جنودنا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم احفظهم في بردك وجوك واللهم أحفظهم في بركِكَ، وجوِّكَ، وبحرِكَ anything such as لك اللهم و Arduino اللهم أحفظهم في بركَكَ، و بertasِكَ،يا ZEL JALAL والإكرام اللهم أعيدهم اللهم, اللهم, اللهم أنعم علينا بنعمة الغيث اللهم أنعم علينا بنعمة الغيث اللهم أنعم علينا بنعمة الغيث يالجه اللهم أحفظ في بركَكَ، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به على بعض بلدان المسلمين من الغيث المطرات اللهم فاتئ من على جميع بلاد المسلمين اللهم اتي من نعمتك على جميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا غني يا حميد إباد الله اذكر الله لكل كثيرا وسدحوه بكرة وأصيل وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين